خمسة، استمع إلى الجمل التالية، ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة لها واحد، الصلوات الخمس اثنان، القرآن كتابي ثلاثة، المسلم أخي أربعة، السماء والأرض 5. الكعبة قبلتي 6. المسلمة أختي